أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسلا وذي من اقسام الحديث عدة وكل واحد اتى وحده أولها الصحيح وهو متصل اسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر ما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو, هو والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يدن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدث عزيز مروي اثنين او ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة وعن عن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما اضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقف فنزك ومرسل منه الصحابي يسقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحاله إسناد منقطع الأصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعاني الأول الإصطاط للشيخ وأن ينقل عن من فهقه بعنوأ والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لينعرف وما يخالف ثقة به الملا الشاذ والمطلوب قسمان تلا إبدال راو براو قسم وقلب اسناد لمثن قسم والفرد ما قيدته بثقة او جمع أو قصر على روايتي وما بعله غموض أو خفاء معلن عندهم قد عرفها وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل فني والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ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 اجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك المضوع وقد أتت كالجوهر المكنوني سميتها منظومه البقوني فقد ثلاثين بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت